لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأثقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا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 عَزَّزْن بِسَالِثٍ فَقَوا إِا إلَيكُمْ مُرسَنُون قَلمَا أَمتُمْ إِلَّا بَشَعُ مِثُونَ وَمَا أَنْزَلَ وَحْمَن وَمَا أَنْزَل الرَحْمَانُ مِنْ شيءَيْ إِْ أَننتُم إِلَّا تَكْزمُون قوا رَبّناَا يَعَلَمُ إِا إِلَيْكُمْ لَمُرسَلُون وَمَا عَلَنَا إِلَّا الْبَلغُ الْمُبين قَلُ إِ تَطَيَر نَابِكُمْ ل إَِّمْ تَ تَبُ لَ لَ رجمَنكُم وَلَا وَلَمْ يَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ ۖ أَئِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وَجَاءَ مِن أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى وَجَاءَ مِن أَقْصَى وجاء مِنْ أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون وَمَالِي لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا ولا إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونْ طِيلُ دُخْنِ الْجَنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ تُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم خامدون يا حسره على العباد يا حسره على العباد ما ياتيهم من رسول الا كانوا به ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم, أنهم إليهم لا يرجعون وَإِن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون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 وَبَبحانَ الذي خَلَقَ الأأَزْواجَكُلهَا مَِّ تُمْ بِتُ الأوْ مَِّا تُمْ بِتُ الْأَرْبُ وَمِنْ أَنفُسِهِم وَمِماا لا يَعْمُون وَآيَةُ لَهُمُ الَّْلُ نَنسْلَقُ مِنْهَُّهَا فَإذاَاهُم مُظْنِمُون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 وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ثُلَّةَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ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 وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إلا كانوا, إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُونِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمْ انُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يخصمون فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون ونفخ في الصور ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداف ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداف الى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا ممن رقدنا هذا, هذا ما وعد الرحمن هذا ما وعد الرحمن هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا وَلَا تجزون إلا ما كنتم تعملون